Yeah, <laughs> لا طعام غير ناضرين لنا ولكن إذا تعيتم فنخموا وإذا قعنتم فاتشموا فاتشموا ولا مستهدسين لحديث ذلك كان يطلق النبي فيسلحه لهم منكم لا يسلحه من العقل İnne sa'a'a kunun naza'a bil kul şeyin aliman la tunaha alayna min lahi la innallati kayna qul innaka kana la kulli shay'in shahida innallahi wa malaikatahu nabi ya ayyuhallazina amanu sallu I think I'm going to take all this والمرتفون في المدينة يبغونك بهم ثم لا يتعاملونك فيها إنها قرية فالعُني لا إيلمَ فَبَنَا اَتِيناكَ من مِنَ العَذَابِ وَالآنَ وَالعَذَابُ مَأْنَاكَبًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمَنَ رَحْمَتُكَ كَنَّنَا رضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبان فأبينا أن يحملنا وأشفق ذبنا في السماوات ولا في الارض والحند في الآخر والوى الحكيم الخبيح يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما يخرج من السماء وما يخرج فيها وهو الرحيم والمفور وقال الذين كفوا لا تأتينا الساعة ونبدأ ونبينا تأتينا السموات ولا في الأرض ولا أصلح منها ذلك ولا نكفو إلا في كتابين يجزي الذين آمنوا عن Ar-ladhīna kafirūna alladheena bikum ulāhu ghayru Allāhi wa lā yughnī 'ankum idhā asyabatu kullu إِنَّ شَأْ نَخْزِفْ بِهِمُ الْأَرْضَى وَنُصْقِقْ عَلِهِمْ كِسَبَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ